درجات العلاب للجنة اللهم اشف مرضانا وربو المسلمين. اللهم اشف كل مريض ومريرا وكل معيون ومعيون وكل مسهول ومسهورا اللهم ارفع عنا وعن المصلمين من الله اللهم اوزر عليهم شباك العاجر en con ربنا ملما برحمانك الرحيم اعطنا حينه الدنيا حسنا واعطنا الاخره حسنا واغفر لنا ما كانا واغفر لنا ما كانا ترفع منا عندك انت no va a